فما تغنى النذر فتول عنهم يوم يدع الداعي إلى شعيب النكر خش على بصرهم يخرجون من لجذاتك أنهم جراد منتشر كأنهم جراد منتشر مطيعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربهم أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد خدر وحملناه على ذات ألواح ودسور نجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذور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 اذا نتبعه نتبعه انا إذا لفي ضلال وسعور او القى الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب ناشر فيعلمون غدا ما للكذاب لا شير انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذور إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا, إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ونقد أنزرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَانمْ مُذَكِّر وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّر إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا يَقْعُدُ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر